فَلَا تَتَذَكَّرُنْ يُذَكِّرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مما تعدون ذَلِكَ الشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله.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 جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ بَدُوَّ قُوْبِ مَا نَسِيْتُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَبَدُوَّ عَذَابِ الْخُلْدِ بِمَا قُوْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا وجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم يفقون فلا زاغوا بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المقوى بل لهم مَأْوَاهُ نزلا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ نَارٌ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بأيات ربه ثم أعوض عنها إن من المجرّ لقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية للقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقفون 117. ويفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 118. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون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 ولا هم ينظرون فأعرض عنهم